الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك علىعقله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه وسنته وجعل في قلبه اليقين اما بعد ايها الاخوه في الله ان الراسخين على العباد ان يدركوا وان يعلموا ما يقولون لاجل وان الله جل وعلا لم يخلقنا نملا ولم يتركنا لسدى بل خلقنا لحكمه ساميه واجل لنا اجلا لن نغيثه وجعل لنا موعدا نلقاه فيحاسبنا ماذا قدمنا وماذا حططنا لهذه الضائة التي من أجلها خلقنا قال ربنا جل وعلا مبينا هذه الحقيقة التي غفل عنها أكثر الناس في هذه الايام واعرض عنها كثير من المؤمنين الذين يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وسبب جحهم ورغلهم هو انهم هجروا كتاب ربهم وجعلوه ورائا من واستبدلوا كتاب الله كلي وعلا اشياء اخرى فيقرؤون ما لا ينفعهم بالقض يظن ويشغلون انفسهم بما ليس فيه نجاتهم وصلاحهم وصلاحهم ورب العالمين يقبل منقيضا الذي قدمنا لها في سورة نسماها مراف وتقرأ في الصلوات تكرارا سورة سمناها بيوم العود وحضور إليك وهي السوره الطبيه قال رب العالمين في اخرها فاحسر الانسان أن يترك سدى فاحسر الانسان ان يترك سدى وهذه الايه بعد ان بين الله ثلواحا في اول السوره إلى هذا الموضع جمله من الحقائق وهي أن هناك يوم سيجمع الضاد فيه الأولين والاذنين لنصر القضاء يوم لا يظلم الناس فيه شيئا وتنقسم فيه الخليقه إلى فريقين فريق في الجنه وفريق في السعيد مؤمن سعيد وَشَرِّيٌّ عَظِيمٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ في السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَبِالْجَنَّةِ قالج فيها ما دامت في السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجدود اي غير منقوص ولا مقطوع فهكذا الناس في الافق ثم بين رب العالمين في هذه السوره جمله من احداث يوم القيامه وما يكون من الهول والخوف والرعب الذي يلحق هؤلاء القوم الذين تتركهم الساعه وهم احياء وهم شرار خلق كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الساعة تقوم على شرار الخلق حتى لا يطال في الارض الله الله ثم بين رب العالمين بان الإنسان يومئذ سيقوم على ضفيره من امره بعدما تنشر الجواهر وتفتح الصروح امام عينيه ويكون البصر حديدا اي قويا نافذا يضفر العبد الغافل الذي كان يحيا في الدنيا حياه الغافلين ويلهو فيها لهو العابثين الذين يصيطون لهوهم ولا يصيطون لدينهم الذين ينتظرون لدنياهم ولا ينتظرون لاخراهم الذين يحرقون انفسهم لمتع زائل ومن أجل شهوات فانية ولا يفتون دينهم بارواحهم اعزازا لدين رب العالمين قال اولئك القوم يومئذ يكونون على ضرير لكن لا دنف البصير فقد مضى زمن العمل وها هو الان في زمن الفساد حيث الجزاء ولان إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون بل الانسان وحل نفسه بطيره ولو القى معجزا ثم بعد ذلك يبين رب العالمين أن الناس فريقان فريق تبار الله في حاله وجوه يوم اذ الناظره عليها النظره والجمال والبهاء إلى ربها ناظره ترى رب العالمين عيانا بيانا يقدرهم الله على ذلك من الذين احسنوا اذنه وزياده هي الجنه والزيادة هي النظر إلى وجه رب العالمين كما بين النبي الأمين عليه الصلاة والسلام وفي حديث جرير بن عبد الله بن بجلي والذي فيه الحث على صلاه الفجر وصلاه العقر قال قالته نبيكم صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم انكم يرون رده كما ترون القمر ليله البدر لا قضامون في رؤيته اي لا تشكون في رؤيته خلاف لما يقوله اهل الطاغوت والبدع الذين ينكرون رؤيا الله جل وعلا في الاخره نزوم يوم عيد الناظره الى ربها ناظر الطريق الثاني هؤلاء الذين على وجوههم القترة والغبرة والظلمة والسواك والحسرة والخزي والعار لانهم سودوا صحائف اعمال في هذه الحياه فكان الجزاء ان تسود الوجوه يوم يقوم الناس لرب العالمين فقال رَبُّنَا أَرْجُونَ يَوْمَئِذٍ دَاسِرًا تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا غَدْرًا ثُمَّ بَيَّنَ رَبُّ الْعَالَمِينَ حَالَ النَّاسِ عِنْدَ خُرُوجِ أَرْوَاحِهِمْ من هَذِهِ الْحَيَاةِ وَمَا يَكُونُونَ فِيهِ مِنَ الشِّدَّةِ وَالْعَنَادِ وَالتَّعَبِ وَالنَّاسُ يَجْلِسُونَ حَوْلَ الْعَذْبِ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَجْلِبُوا لَهُ نَفْعًا فَيَنْفَعُوهُ ولا أن يدسه عنه ضر ولا ينبغون له شيئا بل ينظر الحبيب والقريب بل العدو والبعيد إلى هذا الرجل أو هذه المره الى هذا العبد المعتبر ينظر اليه وقد امتلأت عينه ببكاء والدموع على طرفه لكن لا يملك له شيئا كلا اذا بلغ الثراق وقيل من راق وظن ان هو ثم قال رب العالمين والذخر في الساق بالساق الى ربها يوم اذن المساق ثم وصف خرجنا هؤلاء القوم الذين عصوا ولم ياتامروا بامريه ولا منتهى عن نهيه فقال انا صدق ولا صلى ولا كذب وتولى ثم ذهب الى الهه يتمطى اولى لك فاولا ثم اولى لك فاولا ثم قال ربنا يحسب الانسان أن يترك سدى قال اولى ما يترك همل لا يؤمر ولا ينهى كلا لم نخلق هكذا لنحيا في الدنيا حياه البهائم العجماء وانما خلقنا رب الارض والسماوات لعبادتي وباخلاص العمل لي وتوحيده وعبادته وما خلقت الجن والانثى الا ليعبدون يا كاشف على ربنا لنا بالارزاق واخبر بانه ارحم بنا من انفسنا وانه ارحم بنا من ابائنا وامنا هاتنا وان الدواب العجموات التي نظن أنها لا تسمع ولا ترى أخبر بأن رزقها عليه وانه رحيم بها وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الأرض إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل في كتاب مبين فَرَبُّ العالمين تَكَفَّلَ بِأَرْزَاقِ الْعِبَادِ إِنَّهُمْ أَطَاعُونِ وَإِنَّهُمْ وَحَدُوا وَإِنَّهُمْ لم يُخَالِفُوا أَمْرَهُ وَلَمْ يَعْصُوهُ اما ان لم يعبدوا ويوحدوا ويقيروا ويخلصوا العمل له وتجرؤوا على معصيته وخالفوا امره ورتكبوا نهيه ولم يتحاشوا من المعاصي في الظاهر وفي السر كانهم من يحيا الا حياه التعاسه والنكث والشقاء وسيسلط الله جن وعلى عليهم من بني جنسهم من يغيثق عليهم امورهم ويقبض مضاجعهم ويذهب امنهم بين اهليهم وجويهم بل يسلط عليهم عدوا متربصا يكيد لهم بالليل الليل والنهار يريد أن يذهب بهم حيث الفوضى وحيث الضياع وحيث ذهاب الامن على الاموال والاعراض والاولاد فتقوا الله يا عباد الله واعرفوا ماذا يريد الله من ثم انتبهوا ماذا يريد عدوكم لكم يريد الله منكم ان تعبدوه وان تطيروا وان تكفوا عن هذه المعاصي التي تجرعتم عليها في صبحكم ولم هذه المنكرات التي ربيتم عليها ابناءكم نعم ربيتم عليها ابناءكم ودعوتم إليها جيرا ابن واكسبتم بها صبيانكم فَوَالَيْنَتم بِهَذِهِ النِّسَاءَ وَبَنَاتِكُمْ يريد الله منكم أن تَكُفُّوا عن هذا وَأَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَدَعُوهُ إِلَيْهِ وَتَغْلِبُوا مِنْهُ الْعَذْلَ وَالْعَافِيَةَ وَأَنْ تَنْدَمُوا حَقَّ النَّدَمِ قَبْلَ أَنْ يَفْجَأَكُمْ الْأَجَلُ أَوْ أَنْ يَحُلَّ بِأَرْضِكُمْ عَدُوٌّ مُتَرَبِّصٌ يَشُوقُ الْفِتْنَةَ ويُريد أن تقع بينكم الفوضى فلا يستجري انكم الشيطان بمعطفه الرحمن ولا يستجري انكم عدوكم يريد أن يحول بلادكم حيث الفتن وإراقه الدماء وعدم الأمن على الأموال والأعراض ما زالت نعم الله عليكم تكثر قِلَّةٌ مِنَ الصَّالِحِينَ وَتُوبَةٌ قَلِيلٌ مِنَ التَّائِبِينَ وَأَمُ انْ رَفَعَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ الصَّالِحِينَ وَأَقْبَلُوا إِلَى رَبِّهِمْ وَمَاتُوا فَلَنْ تَجِدُوا إِلَّا فَسَادَ الْمُفْسِدِينَ وَبَلَاءَنَا الْمُظْلِمِينَ اعْلَمُوا أَنَّ مَا أَصَابَكُمْ إِنَّمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ لا بسبب عدوكم ولا بسبب حكامكم ولا وزرائكم انما هو بايديكم حكامكم وامالكم اعمالكم اشتكى بنو اسرائيل ربها فقالوا يا ربنا كيف نعرف رضاك من شططك فقال رب العالمين اذا رضيت عليكم استعملت عليكم خياركم واذا غضبت عليكم استعملت عليكم شراركم قال رب العالمين في ايات دكينات اعرض عنها اهل القرآن وأهل الإسلام وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون اي نجعل الظالمين حكاما للظالمين لما ظلم القوم جعلنا حاكمهم مثلهم فلما قدموا الظلم كانوا يحكمون بالظلم بما كانوا يكسبون بما كتبت ايديهم وعملت ايديهم فتق الله يا عباد الله ان ان سبيل الخلاص وطريق الامن والامان والاطمئنان على الدياني والاعراض والاوطان انما هو الايمان بالله والتوبه الى الله جل وعلا فامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضيافا وهم نابنون او امن اهل القرى ان ياتيهم بأسنا حثا وهم يلعبون الله لا يغيرهم في قوم حتى يغريهم ما بانفسهم واو ترائي فجعلتهم فيس عليه السلام الذي رفعه الله اليه وليس كما يدعي اعداء المله والدين لانه قتل او خلق والله يقول وما قتلوه وما قتلوه ما قتلوا وما قلبوا برقعه الله اليه عندما ينزل في اخر الزمان بعد ان يبتلي رب العالمين البلاد بقوم يأجوج ومأجوج فيقضون على الاقطار واليابس ويقومون سببا في حلول الخراب والدمار في البلاد والانباط ويكون عيسى عليه السلام مع قله مؤمنه من الصادقين الذين صبروا في فتنه الدجال يمره الله جل وعلا ان يحرز عباده الى الطور اي الى جبل الطور في سيناء يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويرغب عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين يرغب الى الله يدعو الله جل وعلا لما دفع انه نبي ومنه العزم من الرسل واجر الله جل وعلا فيه آية عظيمه يرغب الى الله رب العالمين ان يرفع ما نزل بهم من بلاء قوم يأجوج ومأجوج يستجيب الله جل وعلا لدعوتي فيرسل الله النغم وهو طون صغير يكون في جنوب الجبل والرمل يرسله على قوم يأجوج ومأجوج فجعلهم صرع فرس كنفس واحده بسبب ضعيف حقير اهلك الله الظالمين وعز الله المؤمنين وهو بسبب الدعاء والوجود الى رب الارض والسماء ان يرفع الله جل وعلا عن المؤمنين البلاء والضراء فتوب الى الله وادعو الله ان يرفع ما نزل بكم من البلاء فهذا هو سبيل الصلاح والاصلاح ان الله جل وعلا ان يتوب علينا وان ناخذ من تقديم الاموات يوما بعد يوم العبره والعظه اسال الله العظيم ربنا عارف العظيم ان يحيي قلوبنا بعد موات وأن يوقظ نفوسنا قبل الممات وان يجعلنا ممن يقدمون صالحا قبل الرحيل والكواد هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين ثم الصفوف اخلصني في الدعاء الله اكبر Allahumma rahhamhu الله و رمضان ل الله السلام عليكم ورحمه الله